يُنَبِّئُهُم بِمَا عَمِلُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُم بِالْعَذَابِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّ الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نووا عن النجوى ثم يعودون لما نووا عنه ويتناجون بالإسم والعدوان ألم تر إلى الذين ل جَونَ بالِالإِثْمِ والْعُودِوانِ وَمعصَِ وَصُولِ وَإذاَا ج أووكَ حَيَكَ بِمَالَ يحَكَ بِِله وَيتَ ل جَونَ بالإِثْمِ والْأُوروان وَمصية وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ وَيَقُولُونَ فِي أَنفُسِهِم لَوْلاَ يُعَذِّبُنَا اللَّهُ بِمَا نَقُولُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمُ حَسْبُهُمْ جَهَنَّمَ يَصْلَوْنَهَا, يصلونها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 الا تَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْنَ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى أَرَأَيْتَ تَتَنَاجَوْنَ بِالِإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ وَتَنَاجَوْنَ بِالْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي إليه انَّمَن نَّجْوَى مِنَ الشَّيْطَانِ لِيَحْزُنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَيْسَ بِضَارِّهِمْ شَيْئًا إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله فليتوكل المؤمنون يا ايها الذين امنوا اذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم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 والله بما تعملون خبير والله بما تعملون